Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Teşekkürler. ولا تكون the mm -hmm. Ta'einu bil sabır شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة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 نا نرى الله جهرة لَعَنَكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلّلنَا وما ظلمون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 في أعصاك الحجر ففجرت من جثنتا عشرة عينا من عشرة عينا واشربهم كلوا واشربوا من رزق الله كلوا من وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى Altyazı الحجارة أو أشد قسوة وإن مَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ نَّعْمَا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَثِيرًا Uy! ألا <تصفيق> أن очку حياة الدنيا بالآخرة فلا يخف ففعلهم العذاب ولا هم ينصرون Allah'a emanet سَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلٌ يُؤْمِنُونَ ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله dil kafirina ve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 Selamın them الله بصير الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا. Mad. One man. بئس ما به أنفسهم لو أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Allah'a oh, Quan Seytummlenttus el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 şu so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 我 heù ma Tu fe وعليكم ولعلكم تهتدون وَيُسَنُّ أذكروني أذكركم وش... abirid al صلاتımır Rabbim ve rahmet ve كفَ <تكفروا> وَمةُ وَهُم كُفف أُلائِكَ علىلَ جِ الله وَدمَل إكَتيوَد قال دين فيك لا يخف ففعنه من العذاب ولا هم يضرون وإلى You'd I'll yeah, be. والسحاب المسخر بين السماء والأرض برأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسماب وقال الذين تبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله بَل لَّهُم حَسَرَاتٌ عَلَيْهِمْ وَمَا ten bi u khu şey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 hu blan ya kum fi على المتقين I'm sorry. Bye. <gasps> laylatis-siyamir raf'tu ان مَالَهُ انَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَظَامُئًا مّن كَانَتْ تَبْغُونَ لَنُكُم وَنَقُولُ حَتَّى تَنفَجِيَا الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل ولا تباشرهم تلك حدود الله فلا تقرضوها فَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُونَ يس وَنَكَانَ لِلَّتِي قُرِئَ هِيَ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 والفتنه عشان من القتل وان اذا ان لي الكافرين فإن Takullah ve almu Allaha, Maa al تُلْقَى <ترقوا> بِأَذِيْقُمْ <إلى> إِلٰتِهْلَكَه وَأَحْسِنُوا ۗ اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ وَاَنْتِ ve <Sessizlik> al فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَلِضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِنْ لَأْسِهِ فَفِدْيَئَةٌ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 الحج أشهر إِذَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فضلا من ربكم. <سؤال> وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع bu bir ان وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شيئا 124. والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل فيك كبير وصد عن جِيد الْحَرَامِ يُؤَخَّرُ أَجَلُ إِنْ مِنْ بُكْرٍ أَكْبَرُ عِنْدَ الله والفتنة أكبر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 وَمَن أَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَأَمَاتُوا هَؤُلَاءِ وَكَفَرُوا فَأُولَئِكَ حِزْبُ الضَّلَالَةِ أَمَّا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 Altyazı You Altyazı Oh. Uh -huh. Anlaştın ve kendinizi övdün. Allah'a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 Altyazı M.K. النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذرون ALLEMU ENNALLAHU LA وَمَن تَعُوهُم نَّلِي مُوسَى قَدَرُوا وَعَلَى مُقْتِر قَدَرُوا مَثَآ بِلْمَعْرُوف حَق قَنَّعَ İnna Allah bima ta'amen إِنَّ اللَّهَ لَكُم آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ani <tules> latin Zemur الله ببعض لفسدت الأرض ولكن اِنَّ اَكَلاَ مِنَ الْمُسْلِمين تِلْكَ رُسُلٌ فَضَّلْنَا بعضهم عَلَى بَعْضٍ ثذ ي فيق أ في س للك مثح ب س سن ب في كلس ب أن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 صَبًا وَبِلً فَتَأَنَّ كَمْ قَوْم صَدَّ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شيء مما فَإِنَّ وَمَثَلُ الَّذِينَ ينفقون Thank you.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 لَكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْأَعْلَامَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ خبيث من غتوب ma yedzekeru illa Altyazı M.K. İs'a alayke huda hum ve lakinnallah yehdi men yasha wa ma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 إلا أن تكون تجارتا حاضرة تديرون غابين كم فليس عليكم جُر She do. فعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلم şeyin Ali'bim وان فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي ائتم من أمامته ولأتق الله ربه ولا ومن يكتم ذنفا فانه آثم قلبه والله بما تعملون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 Allahu bimat emelun aleym, fi səma o uyandır beni وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يُكَلِّفُ اللَّهُ ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تأخدنا إنسينا. إن